وآله الطيبين الطاهرين الله ما زال الكلام في جريان قاعدة التجاوز في الشروط وذكرنا أن هناك إشكالا على جريان القاعدة ومحصله أن موضوع القاعدة تجاوز المحل الشرعي وبما ان الشرط ليس له محل شرعي معين فالشك فيه اثناء العمل شك في المحال وليس شكا بعد تجاوز المحال وذكرنا ان هذا الاشكال اجيب عنه بوجوهين wa sabak al-kelamu fi Wajhein ta'arad lahuma seyyiduna al-kho'i wal-kelamu fi'la fi munaqashat kashatil wajh al-thani thani ثاني فقد ذكر سيدنا قدس سره في بيان الوجه الثاني للجواب ان المكلف تارة يحرز تحقق الشرط فيما بيده ويشك في تحققه فيما قبله من الأجزاء فهنا تجري القاعدة بلحاظ ما مضى وأما إذا لم يحرز تحقق الشرط فيما بيده فتارة يكون وقت الشك في جزء من الأجزاء وتارة يكون وقت الشك في كون من الأكوان فإن كان وقت الشك متلبسا بجزء من الأجزاء ولم يحرز تحقق الشرط فيه لم يجري القاعده في الاجزاء السابقه وتاره يكون وقت الشك في كون من الاكوان لا جزء من الاجزاء فهنا ان كان الشرط المشكوك شرطا حتى في الاكوان لم تجر القاعده وان كان الشرط المشكوك شرطا في خصوص الاجزاء جرت القاعده لانه الان فعلا ليس متلبسا بجزئين فيجري قاعده التجاوز فيما مضى من الاجزاء وفي الجزء الاتي هو يقوم بقصد القرب او بالاستقرار او بال مثلا غير ذلك من الشروط المعتبرة في نفس الاجزاء وقد أورد عليه في بعض الكلمات بأن الشرط في صحة الصلاة على نحوين إذ تارتان يكون الشرط شرطا للعموم المجموعين وتاره يكون الشرط للعموم الانحلالين وبيان ذلك ان المشرع اذا قال بان المركب كالصلاه مثلا مشروط بكذا ككونه مشروطا بالطهارة أو مشروطا بالاستقبال فهل الشرط واحد أي أنه شرط في هذا المركاب على نحو العموم المجموعين بمعنى أن المركب لوحظ واحدا، فلا محالة يكون الشرط واحدا، فالشرط واحد لأن طرفه واحد، وذلك لملاحظة المركب على نحو العموم المجموعي. وأخرى نقول بأن اشتراط الصلاة بالطهارة مثلا أو بالاستقبال مثلا اشتراط للصلاة على نحو العموم الانحلالي بمعنى أن شرطية الاستقبال تنحل لشرطيات عديدة بعدد الأجزاء فلكل جزء جزء شرط وهو حصة من الاستقبال فلأجل ذلك إن كان الشرط للمركب الصلاة ملحوظا على نحو الوحدة فليس هناك إلا شرط واحد لأمر واحد وهو الصلاة فلا مجرى لقاعدة التجاوز في هذا الشرط حتى لو أحرز وجدان الشرط فيما بيده من الأجزاء كما إذا افترضنا أنه جنو أحرز أنه فعلان مستقبل للقبلة أو أحرز أنه فعلان شنو؟ على طهارة أو أحرز أنه فعلان بقصد القرب متقربون وشك فيما مضى من الأجزاء هل أنها وقعت عن طهارة أو استقبال أم لا؟ فلا تجري قاعدة التجاوز فيما مضى والسر في ذلك ليس هناك شرطيتان كي يقال بالنسبه للحصة من الشرطية فيما مضى تجري قاعدة التجاوز وبالنسبة للحصة الأخرى من الشرطية وهي الشرطية فيما؟ بقي قد أحرزها وجدانا بل ليس هناك إلا شرط واحد ومحل هذا الشرط مجموع المركب وبالتالي فالشك في الشرط شك دائما في المحال وليس شكا بعد تجاوز المحال بخلاف ما إذا قلنا بأن الشرط ملحوظ على نحو الانحلال والعموم الاستغراقي حيث إن هناك شرطيات عديدة بعدد الأجزاء فيمكنه أن يقول بالنسبة للحصة من الشرطية وهي ما تعلق بالأجزاء الماضية فأنا أستطيع تنقيحه بقاعدة التجاوز وبالنسبة للحصة من الشرطية بالنسبه للأجزاء الآتية فأنا قادر على تنقيحه بالوجدان وبعد تلا وبعد اجتماع ما أحرز بالتعبد وما أحرز بالوجدان يتنقح موضوع سقوط الامر بالصلاه إذن فما ذكره سيدنا قدس سره من جريان قاعده التجاوز في ما مضى من الاجزاء انما يتم لو كانت هناك شنو شرطيات عديده لا ما اذا كان هناك شرط واحد ما شاء الله علماء علماء ولكن ما افيد مورد تامل نقضا وحلا اما الناقض فبجريان القاعده في الاجزاء فانه لا إشكال بان قاعده التجاوز تجري في الاجزاء بعد دخول في جزء لاحق كما لو شك في السجود وقد قام او شك في الركوع وقد سجد فان هذا هو صريح ادله قاعده التجاوز كصحيحه اسماعيل بن جابر وحينئذ يرد السؤال هل ان مجرى قاعده التجاوز عند الشك في الاجزاء ذات الجزء ام ان مجراها الجزء الشرعي مثلا اذا شك في الركوع بعدما سجد فجرت قاعدة التجاوز لتأمين هذا الشك فهل مجرها ذات الركوع أم أن مجرها الركوع الشرعي فإن كان المدعى أن مجرى قاعدة التجاوز ذات الركوع فذات الركوع ليس مأمورا به شرعا وقاعدة التجاوز إنما تجري لتعبد بتحقق ما هو المأمور به ولذلك قيل بأن مفاد دليل قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ التعبد بمطابقة المأتي به المأمور به فبما أن مفاد قاعدة التجاوز إحراز وجود المأمور به فلا تجري إلا فيما هو المامور به والمأمور به الركوع المشروط لا ذات الركوع أي الركوع المشروط بالترتيب بان يقع بعد القراءه وقبل السجود لا ذات الركوع على نحو الله بشرط او القضيه المهمله بل الركوع المشروط بالترتيب وبناء على ذلك فهل تجري قاعده التجاوز لتنقيح الركوع المشروط بالترتيب مع أن شرطية الترتيب شرط شرط أحسن شرط في المركب الصلاتي على نحو العموم ال مجموعين، فإنه يشترط في الصلاة على نحو العموم المجموعة الترتيب بين أجزائها، بأن تتحقق بتعبير العراق وفق النظام، فيشترط في صحة الصلاة أن تكون وفق النظام. مع انه لا اشكاله في جريان قاعده التجاوز في الاجزاء فكيف جرت والحال بان مجراها الجزء المشروط بشرط هو للمركب الصلاة على نحو عموم المجموعين واما الحال فإن هذا التفصيل الذي أفيد وهو أن يكون الشرط شرطا للمركب الصلاة على نحو العموم المجموعي تارة وأخرى على نحو العموم الاستغراقي وإن أمكن تصوره ثبوتا ولكن المقام الاثبات على خلافه وبيان ذلك أن الشروط على قياس الأجزاء فكما أن الأمر بالصلاة كما إذا قال أقم الصلاة هو أمر واحد لمركب واحد فقد لوحظ في الامر بالصلاه كون الصلاه على نحو العموم المجموع ومع ذلك اي مع ان الامر انصب على الصلاه على نحو العموم المجموع بحيث ان الامر في الواقع واحد لطرف واحد الا وهو مركب الصلاه مع ذلك ينحل الامر بالصلاه اعتبارا لا واقعا واقعا ما في انحلال ينحل الامر بالصلاه اعتبارا لاوامر ضمنيه عديده بعدد اجزاء الصلاه والا ففي الواقع ليس للجزء امر ضمني بل ليس في الواقع الا الامر بالمركب على نحو العموم المجموعي ووحده المطلوب واما الامر الضمني بكل جزء فهو من الخيال العلمي ما في في الخارج فهو مجرد اعتبار عقلائي ما هو؟ وهذا الاعتبار العقلائي اصبح مصححان لجريان قاعده تجاوز شنو في كل جزء جزئين, جزئين والشروط انا قياس الاول على قياس الأجزاء، فكما أن الأمر بالمركب الصلاة أمر واحد ينحل اعتبارا لأوامر ضمنية، فكذلك الشرط الصلاة شرط واحد واقعا ينحل اعتبارا لي لي شرط شرطيات. عديده بعدد الاجزاء ومقتضى هذا الانحلال جريان شنو قاعده التجاوز في الشروط كما تجري في الاجزاء فإذا شك في أن تكبيره الإحرام وقعت عن استقبال أم لا بعد تجاوز محلها جرت قاعدة التجاوز فيه شرطها إذا كان قد أحرز الشرط فيما بيده من البلوياي من الأجزاء بل اذا كان اعتبارا عرفيا بل اعتبار عرفي فإذا كان اعتبارا عرفيان فهو يحف بالادله ويوجب شنو ويوجب لها ظهور ومدالين فاذا كان اعتبارا عرفيان فهو يحف بدليل قاعده التجاوز ويوجب لها ظهورا في الشمول لل للشروط فما ذكره سيدنا قدس سره من الجواب عن الإشكال في محله الوجه الثالث من الجواب أن يقال بأنه حتى لو سلمنا بان الشرط لا ينحل بل هو ملحوظ جعلا وبحسب الاعتبار العقلائي على نحو الوحده بحيث يكون طرفه واحدا لا متعددا فمع ذلك يمكن إجراء قاعدة التجاوز لا في الشرط بل في المشروط بعد التلبس بالجزء الذي بعده فمثلا إذا تلبس بالركوع وشك في ان تكبيره الاحرام هل كانت عن استقبالين هل كانت عن طهارتين ام لا فهو لا يجري قاعده التجاوز فيه ذات شرطيه الاستقبال كي يقال بان شرطيه الاستقبال شرط واحد لمركب واحد وهو مجموع الصلاة بل مجرى قاعدة التجاوز في المشروط أي أن التكبير المشروط بالاستقبال هل تحقق أم لا فمجرى القاعدة في التكبير مشروط لا في شرطية الاستقبال والمفروض أنه قد دخل في جزء آخر فأصبح مصداقان لموضوع قاعدة التجاوز إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فليس شكك لو فشكك ليس أيهما سيدنا فليس شكك بشيء شنو الفرق بينهم سيدنا مشكك كليس شكك بشيء خشب كك ليس بشيء لا بشي؟ <تأكيد> <تأكيد> <تأكيد> <تأكيد> <أكيد> في المنطق ما تقولش في المنطق اصلات المحمول هل أنها من السالبة المحمول أو السالبة المحصله عن السالبة ولو بنفي الموضوع نعم لا ليست النتيجة واحدة هذا يؤثر في استصحاب العدم الازلي سيدنا فلو قلنا وتوقفنا في جريان قاعدة التجاوز في الشروط فيمكن التخلص من المحذور بإجرائها في الأجزاء بلحاظ أن الشك في المشروط إلا أن يقال إن موضوع جريان قاعدة التجاوز الشك في الوجود وبذلك افترقت عن قاعدة الفراغ حيث إن مجراها الشك في الصحة والشك في الجزء المشروط راجع لبا للشك في الصحة لا في الشك في الوجود إذ أن التكبير وقع منه لا محاله فمع وقوع التكبير منه لا محاله والشك في واجديته لشرائطه يكون مصب الشك الشك في الصحة وهو مجرى لقاعدة الفراغ لا لي قاعدة التجاوز ومحل الباحث في جريان قاعدة تجاوز فبما ان الشك فبما ان موضوع قاعده التجاوز الشك في الوجود لا الشك في الصحه ولا شك هنا في وجود الجزء وانما الشك في وجدانه لشرطه راجع للشك في الصحه فلا يكون مجرا لقاعده التجاوز فتامل هذا تمام الكلام في الايراد الايراد على شنو على جريان قاعده التجاوز في الشروط وقد ذكرنا ان له اجوبه ثلاثه والجواب الثاني منها وهو ما ذكره سيدنا قدس سر غير بعيد غير تام غير بعيد الإيراد الثاني على جريان قاعدة التجاوز في الشروط ثاني الثاني ثلاث ارادات اه اراده, ثلاثة إرادة. الثالث يلا في ذمتك عاد واسعه هذا كلام في ذمتك <تصفيق> ها احسن الإيراد الثالث على جريان قاعدة التجاوز في الشروط أثناء الصلاة طبعا أثناء العمال أن مجرى القاعدة إما الشارط أو الجزء المشروط فإذا شك في أن تكبيرة الإحرام وقعت عن استقبال أم لا بعد الدخول في الركوع وإحراز أنه مستقبل حال الركوب فهل مجرى القاعدة هو شرطية الاستقبال أو أن مجرى القاعدة شنو التكبير مشروط بالاستقبال فإن قلتم إن مجرى القاعدة نفس شرطية الاستقبال فالمفروض ان شرطيه الاستقبال مرجعها الى اعتبار التقييد لا الى اعتبار لا إلى اعتبار القيد اي ان اللازم اجراء قاعده التجاوز في تقيد التكبير للاستقبال لا في نفس الاستقبال لان ما هو الشرط شرعا هو التقيد وليس القيد وانما القيد محصل خارجي للتقيد يعني لما هو الشرط شرعا فبما ان مجراها نفس التقيد فحين لا يصدق انه تجاوز محل وإن كان مجراها شنو؟ الجزء المشروط ففيه الإشكال السابق وهو أن الشك في الجزء المشروط شك فالصحة وليس شكا في الوجود كي يكون مجرا لقاعدة التجاوز قد يجاب عن هذا الايراد باننا نلتزم بالشق الاول وهو ان مجرى القاعده التقيد وليس مجرى القاعده الجزء المتقيد ويكفي في صدق التجاوز بالنسبه له تجاوز طرفه الا وهو الجزء حيث إن دليل قاعدة التجاوز قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه فإن ظاهر هذا الدليل أن المناطة في جريان القاعدة صدق تجاوز الشيء ولا يعتبر تجاوز محله الشرعي وإنما المهم تجاوز الشيء غاية ما في الباب لا يجتمع عقلا تجاوز الشيء مع الشك فيه لأنه إذا شك في أصل وجوده فكيف يصدق أنه تجاوزه لذلك قيل بأن التجاوز في دليل قاعدة التجاوز لا يراد به التجاوز حقيقي إذ لا يتصور الجمع بين التجاوز الحقيقي لنفس الشيء مع شك في أصل وجوده إذن المراد بالتجاوز في دليل قاع التجاوز التجاوز العنائي المجازي للتجاوز الحقيقي والتجاوز العنائي كما يتحقق بتجاوز محل الشرط شرعان يصدق بتجاوز طرف الشرط ألا وهو الجزء المتقيد به فلو فرضنا مثلا أنه يشترط في صحة الركوع وصول الأصابع للركبتين فهذا شرط شرعي في خصوص الركوع فإذا شك في ذلك بعدما قام من الركوع فهو وإن لم يدخل فيه جزء لاحق إلا أنه تجاوز المحل الشرعي للشرط لأن المحل الشرعي للشرط هو حال الركوع وقد تجاوز تجاوز الرقوب كذلك يصدق التجاوز وإن لم يتجاوز المحل الشرعي للشرط لكنه تجاوز المحل الشرعي شنو لطرف الشرط وهو الجزء المتقيد به كما إذا شك في تقيد التكبير بالاستقبال وقد دخل في القراءه فقد يقال بانه لم يتجاوز المحل الشرعي لنفس لنفسي التقيد بامكان ان يرجع من جديد لكنه تجاوز المحل الشرعي لجنوه لطرفه الا وهو التكبير حيث دخل في الجزء اللاحق وبتجاوز المحل الشرعي لطرفه يصدق أنه تجاوزه تجاوزا عنايا وهذا كاف في دريان قاعده فتأمان ما أجبت اليوم خمس شيء ما فتحوا <تصفيق> Shaykh, wat is het? Ik ben de de